يا عرضنا الخلوة دوري كي يلتقي الأطفال دوما ويشرق الخلو دوما بالآت دوري في لحظة الحزن أبكي أحتج صحبي لأحكي قد سات الأمور والأرض لا تدور لو أنهم يسمعون أخطأ لو يفهمون قدوري فيلتقي الاطفال دوما ويشتق الروح دوما بال